اجنح كثير من الاخوه المستقيمين عند اراده الزواج الى خطبة نساء العاميات بحجة دعوتهم للمنهج السوي غاضين الطرف عن المستقيمات فما هو توجيهكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ان الذي يسعوني ان انصح به الزوج السني هو اختيار ما يسعده في دنيا واخراه أو اختيار الزوج الصالحة التي تحافظ على الدين قولا وعملا تتمسك بفضائله وأخلاقه وترعى حق الزوج وتحمي أبناءه فهذا الذي عني الإسلام به من معاني الفضل والصلاح والعفا أما السعي إلى من تجردت من هذه المعاني واختر بحسنها وجمالها وجاهها ونسبها فإنه يخشى منه الفتنة في ضياع نفسه وأبنائه إذ من الصعب بما كان تحويل من أشربت في قلبها حب, حب مظاهر الدنيا وركنت إلى زخارفها ومالت إلى ملذاتها إذ الحكمة نطقت بأن من شب على شيء شاب عليه وأن ما ثبت على خلق وطبع نبث عليه بل يخشى أن يجر إلى خلقها ويطاوع رغبتها فيبتعد بذلك عما كان يصبو إليه من معاني الحياة الإسلامية الجامع على حب الله وطاعته ويندم على ما اغتر به بذات الدين كربت يداك والعلم عند الله